وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَسْتَغِيثُوا يَسْتَغِيثُوا كَمَا اسْتَغَاثُوا مِنْ قَبْلُ وَلَا يَخَافُونَ حَوْلَ أَحَدٍ وَلَا يَخَافُونَ فِتْنَةَ الْآخِرَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ آياتي فِي غُرُورِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن كنتم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 أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون